يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث السامن عشر قال عن ابي ذر ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمثها وخالق الناس بخلق حسن قال الحديث رواه الامام الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وجوامع الكلم مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخصائص التي اعطيها ولم يعطها غيره حيث ذكر انه اعطي ستا من الخصائص لم يعطها احد من الانبياء قبله ومن هذه الخصائص انه اعطي جوامع الكلم وجوامع الكلم منشه الحكمه وغايتها حيث يجمع الله له في كلمات يسيرة معاني كثيرة ولذلك عُني العلماء رحمهم الله بجمع الأحاديث الموصوفة بذلك، وألِفَت فيها كتب من أظهرها أصل هذا الكتاب وهو الأربعون النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، ثم جاء الإمام. ابن رجب واضاف اليها عشرة حديث فتمت خمسين حديثا وسماها بجوامع الكلم وهذا الحديث الذي بين ايدينا مكون من ثلاث فقرات اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الجملة الأولى يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي أن يكون عليه العبد في علاقته مع ربه يوصيه بالتقوى والتقوى جماع كل خير ان تجعل بينك وبين كل سوء وشر وقايا تجعل بينك وبين النار وقايا ان يكون تعاملك مع ربك مبنيا على التقوى التي هي ان تعبده وان توحده وان لا تشرك به شيئا وان لا تغيب حيث يحب ان يراك فيه وان لا تحضر حيث يكره ان يراك فيه ولهذا فسرت التقوى من قبل بعض السلف رحمهم الله قال ان يطاع الله فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر ولا شك إن هذه التفسيرات هي من باب ذكر بعض معاني التقوى والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه بأن يتقوا الله وكان يكرر ذلك في خطبه التي يخطبها وفي مواعظه التي يعظ بها امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى فان كثيرا من الايات بل من السور القرانيه صدرت بالامر بالتقوى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي يخشوا يوما لا يجزي والد عن ولديه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة الحاجة بدأها بالتذكير بالتقوى فيذكر الآيات الثلاث آية سورة آل عمران وآية النساء وآية سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لذلك لا يستبعد أن ترد الأحاديث التي فيها الوصية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن تبدأ بالتقوى وهذا الحديث الذي بين أيدينا اشار المؤلف الى ان الامام الترمذي اخرجه يعني انه لم يخرج في الصحيحين وان الامام الترمذي حكم عليه بانه حسن قال وفي بعض الروايات وفي بعض النسخ انه حسن صحيح والحسن هنا كثيرا ما يذهب إليه أهل العلم خاصه علماء المصطلح يرون أنه درجة بين الصحة والضعف وهو إلى القبول أقرب يعني إن الحديث مقبول ويحتج به لكن بعض رواته خفى ضبطه ونزل عن درجة الثقة وفكار الحديث حسنا هذا مصطلح عليه المحدثون الذين تكلموا في الحديث من حيث التقسيم تقسيمه الى صحيح وحسن وضعيف واول من صدح بذلك هو الامام الخطابي رحمه الله حيث ذكر في كتابه الذي شرح فيه سنن ابي داود قال واهل الحديث يقسمونه الى ثلاثة اقساب الصحيح والحسن والضعيف وسار على هذا النهج شيخ علمائي المصطلح عن ابن الصلاح وقرر ذلك وتبعه المحدثون والذين يشتغلون بعلم الحديث وهذا الاصطلاح وهو الوصف بالحسن استخدمه الامام الترمذي رحمه الله كثيرا في جامعه تارة يورده مطلقا كما في هذه الرواية حيث قال هذا حديث حسن وتارة يريده مقيدا مقيدا بالصحة احيانا فيقول هذا حديث حسن صحيح ومقيد بالغرابة احيانا فيقول هذا حديث حسن غريب وقد يجمع فيه بين الصحة والغرابة فيقول هذا حديث حسن صحيح غريب والامام الترمذي رحمه الله وان اكثر من استخدامه إلا أنه مسبوق في هذا الاستخدام حيث استخدمه شيوخه كالإمام البخاري وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم الرازي وغيرهم بل جاء النقل فيه عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن الامام مالك وعن الامام احمد كلهم استخدموا مصطلح الحسن لكن هذا الاستخدام اتضح انه لا يراد به حكم على حديث بانه متوسط بين الصحة والضعف لانهم اطلقوا هذا الوصف على احاديث مقطوع بصحتها وهي صحيحه ورواتها موصوفون بانهم ثقات والذي يتضح والله اعلم ان هذا الوصفة إنما هو يراد به وصف لمعرفة طبقة الراوي الذي يدور عليه الحديث طبقة الراوي الذي يدور عليه الحديث فمتى كان الحديث يدور على راوي من صغار التابعين او من اتباع التابعين فيصفون الحديث بانه حسن الاسناد وكان هذا الوصف وهو قولهم حسن الاسناد هو المستخدم ثم اطلق الوصف فقيل هذا حديث حسن والمتتبع لمنهج الإمام الترمذي رحمه الله يرى ذلك واضحا حيث يصف الحديث بالصحة تارة وبالحسن والصحة تارة وبالحسن تارة وهذه الاحاديث التي وصفها بالحسن تتبعها علماء الجرح والتعديل وعلماء التصحيح والتضعيف فاطلقوا على كثير منها لانها احاديث صحيحة لانها صحيحه يعني من حيث توافر شروط الصحة فيها والامام الترمذي رحمه الله اقتصر في وصفها على الحسن مما يدل على انه قصد معنى غير معنى الصحة الذي استخدمه كما استخدمه غيره من علماء الحديث يعلق الامام ابن رجب رحمه الله قائلا هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال وخرجه ايضا بهذا الاسناد عن ميمون عن معاذ بن جبل فللحديث مسندان ابو ذر ومعاذ ولا يستبعد ان يكون ميمون بن ابي شبيب سمع او روى الحديث عنهما عن معاذ وعن ابي ذر وان كان سيأتي كلام المؤلف بان ميمون بن ابي شبيب لم يدرك معاذ ولم يروي عن معاذ يعني سماعا فيكون في الاسناد انقطاع لانه ما دام انه لم يدركه فيكون السند منقطعا قال وخرجه ايضا بهذا الاسناد عن ميمون عن معاذ قال وذكره عن شيخه محمود بن غيلان وذكر عن شيخه محمود بن غيلان انه قال حديث ابي ذر اصح اصح فهذا الحديث قد اختلف في إسناده وقيل فيه عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصى بذلك فيكون الحديث مرسلا بمعنى أنه منقطع لأن الصحابي مذكور مسند الحديث مذكور والانقطاع إنما هو بين أبي ذر ومعاذ وبين ميمون بن أبي شبيب. قال ورجح الدار قطي هذا المرسل يعني أعلى هذه الرواية الموصوفة بالاتصال بالرواية المنقطعة ورأى أن الرواية المنقطعة أرجحوا لأنه ذكر العلة وهي عدم إدراك ميمون ابن أبي شبيب لمعاذ بن جبل لأن معاذ رضي الله عنه توفي في عام الطاعون ثنة ثمانية عشرة من الهجرة فلا يمكن أن أن يكون ميمون قد أدركه لأن ميمونا لم يدرك علي رضي الله تعالى عنه بل قيل إنه لم يدرك عائشة رضي الله عنها فإذا كان لم يدرك هؤلاء فعدم إدراكه لمعاذ من باب أولاء قال وقد حسن الترمذي هذا الحديث وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد يعني هنا يذكر يتكلم الإمام ابن رجب رحمه الله وفق مفهومه لأولاء التصحيح والتحسين عند الجمهور على ان التحسين مرتبة تأتي بعد التصحيح فاذا كان هذا الحديث فيه انقطاع ومن شروط الصحة ان يكون الحديث متصلا ومن شروط الحسن ان يكون الحديث متصلا فيب... فيبعد ان يوصف بالحسن فضلا عن ان يوصف به بالصحة هذا وفق يعني ما هو سائد بين أوصات المحدثين، لكن كما هو معلوم من منهج الإمام الترمذي رحمه الله أنه قد يصف الحديث بالحسن مع وجود الانقطاع، قد يقول هذا الحديث فيه انقطاع وهو حسن بمعنى أنه كما ذكرت أن مداره على اتباع التابعين ولكن ولكن الحاكم خرجه يعني الامام الحاكم ابو عبد الله اخرج هذا الحديث في كتابه المستدرك على الصائحين وقال صائح على شرط الشيخين قال وهو وهم منه من جهتين يعني ان الامام الحاكم وهم في وصف هذا الحديث بأنه صحيح على شرط الشيخين ذلك لأن الشيخين لم يخرج الميمون في الأصول أما البخاري فلم يخرج له مطلقا يعني لم يروي له في كتابه الصحيح وأما مسلم فروى له في المقدمة في مقدمة الكتاب وعلماء الحديث يفرقون بين الروايات التي اخرجها مسلم في المقدمة لانها في الغالب انما يذكرها انما يورد فيها بعض الاحاديث ليبين مواقف العلماء من هذه الاحاديث وليس الغرض من ذلك الاحتجاج كما هو الحال في الاحاديث التي يخرجها في اصل الكتاب وفي الابواب فقوله الامام الحاكم ان الشيخين او ان هذا الحديث على شرط الشيخين يعني قول فيه نظر ولهذا قال وهو وهم منه وهو وهم من وجهين احدهما ان ميمون بن ابي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا اذا فهو ليس على شرطه لان المفهوم عند علماء الحديث أن الشرط ما ما كان على شرط البخاري يعني ما روي من طريق رجال البخاري والبخاري لم يخرج ذلك الحديث إذا خرج البخاري ذلك الحديث قيل هو من رواية البخاري أما إذا رواه عن طريق الرواة الذين أخرج لهم لكنه لم يخرج الحديث بعينه فيقال فيه انه على شرط البخاري وهكذا على شرط مسلم وقد مر بنا في كتاب في في مراتب الصحيح مر بنا كلام اهل العلم في مراتب الصحيح ان الحديث الصحيح له سبعة مراتب المرتبة الاولى ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم والمرتبة الثانية ما تفرد به البخاري والمرتبة الثالثة ما تفرد به الإمام مسلم والمرتبة الرابعة ما كان على شرطهما يعني ما رواه رواه أخرج لهما الشيخان البخاري ومسلم لكنهما لم يرويا له هذا الحديث ذلك لأن الإمام البخاري ومسلم إنما اختار في كتابيهما اختيار وانتقيا انتقاء ويمكن ان, يعني أن نقول إنهما أخذا نماذج من روايات المحدثين فإذا جاء حديث بالطرق التي روياها ولم ولم يخرجاه فنقول هذا يلحق بالنموذى أ... الذي اخرجاه ولذلك نقول هو على شرطهما واما المرتبة الخامسة فما كان على شرط البخاري والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ثم المرتبة السابعة وهي اخر المراتب ما اخرجه وما رواه الاعمة غير البخاري ومسلم او ما كان على شرطهما قال ولكن الحاكم خرجه وقال صحيح على شرط الشيخين وهو وهم من وجهين أحدهما أن ميمون بن أبي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا يعني أخرج له حديثا واحدا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه هذه العلة الاولى التي رد بها العلماء كلام الحاكم في ان الحديث صحيح على شرط الشيخين والعلة الثانية او السبب الثاني او الوجه الثاني ان ميمون بن ابي شبيب لم يصح سماعه من احد من الصحابة وعلى تقسيم وعلى تقسيم الحافظ ابن حجر يكون من الطبقه الخامسة التي رأت الصحابة لكنها لم تسمع ولم تروي عنهم نعم إيه لأننا نحن صرنا على منهجين أن السؤال يكون في آخر الدرس مو في أول الدرس فعليك إذن أن تؤخر السؤال إلى آخر الدرس أنا أقول لك أنت الآن ما شاء الله معنا 20 سنة ما تعرف يعني الخصائص التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نصر بالرعب مسيرة الشهرية وانه اعطي جوامع الكلم وانه صلى الله عليه وسلم جعلت له الارض مسجدا وتربتها طهورا وانه صلى الله عليه وسلم من خصائصه نعم انه احلت له الغنائم احسن ولم تحل لأحد من قبله هذه اربعه خصائص والاثنين ان شاء الله نذكرها اذا تذكرناه قال قال والثاني ان ميمون بن ابي شبيب لم يصح سماعه من احد من الصحابه قال الفلاس يعني علي بن عمرو الفلاس او عمر بن علي الفلاس وهو احد شيوخ الامام البخاري ومن علماء الجرح والتعديل قال ليس في شيء من رواياته عن الصحابة سمعتو وانما يروي عنهم يعني بصيغة توهم السماع كالعنعنة ولم اخبر ان احدا يزعم انه سمع من اصحاب, أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا وقال ابو حاتم الرازي روايته عن ابي ذر وعائشه رضي الله تعالى عنهما غير متصله وقال أبو, ابو داود لم يدرك عائشه رضي الله عنها فاذا كان هو لم يدرك عائشه فعدم ادراكه معاذا من باب اولى قال ولم يرى عليا رضي الله تعالى عنه معنا عليا وعائشه يعتبران يعني ممن تأخرت وفاته وحينئذ فلم يدرك معاذا بطريق الاولى لان معاذ كما عرفنا انه توفي سنه سنة عشر ثم هنا يذكر لنا ابن رجب رحمه الله مسألة يعزز فيها القولة السابق وهو ان هذا الحديث لا يعتبر متصل لان رواية ميمون ابن ابي شبيب بالعنعنة وان كانت تحتمل السماء لكن هذه القرائم التي ذكرت وهو عدم روايته عن الصحابة وإن لقي بعضهم تؤكد أن الحديث غير متصل وهنا أورد ابن رجب رحمه الله الخلاف القائم والمشهور بين إمامي الحديث وهم البخاري ومسلم في مسألة العنعنة إذا روى الحديث بالعنعنى هل يحمل على الاتصال أو لا فمذهب الإمام البخاري وهو الذي وافقه فيه أو وافق فيه شيوخه كعلي بن المديني والإمام أحمد وينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن العنعنى هنا لا تحمل على الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء اما مجرد امكانيه اللقاء وان الراويين تعاصر وان التلميذ اخذ او عاصر شيخاه وان لم يعرف بالتدليس فهو لا يحمل على الاتصال عند هؤلاء أه؟ نعم ان يقول عن فلان العنعنة ان يستخدم أداة التحمل لفظة عن وما يشبهها فأني يقول قال أو عن فلان أو روى فلان صيغة توهم السماء لكنها لا تصرح به قال وراي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة يعني وأبي حاتم يعني الرازيين وغيرهم أو غيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقي يعني بثبوت اللقاء وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك ونص عليه الشافعي رحمه الله ونص عليه الشافعي في الرسالة أي في كتابه الذي ألفه باسم الرسالة. فهذا رأي أجلة أهل العلم وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله وهو أنه يرى اتصال الحديث وثبوت الاتصال بالرواية المعنعنى شريطة أن يتعاصر الراويات قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه وصى بهذه الوصية معاذا يعني الحديث ثابت عن معاذ وروي من طرق أخرى كما أنه ثابت عن أبي ذر رضي الله عنه وروي من طرق أخرى بل عن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن محل النزاع هو رواية ميمون بن أبي شبيب عنهما هل هي متصلة او غير متصف قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه وصى بهذه الوصية معاذ وابا ذر رضي الله عنهما من وجوه اخر قال فخرج البزار من حليل بن لهيعة عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلى قوم فقال يا رسول الله أوصني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفشي السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياء رجل لا هيئة من أهلك وإذا سأتى فأحسن وليحسن خلقك مستطاع، استطعت وليحسن خلقك ما استطعت ومعل الشاهد قوله واستحي من الله استحيا رجل ذا هيئه من اهلك فانه يحمل معنى التقوى قال وخرج الطبراني يعني في معجمه الكبير والحاكم يعني في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن أراد سفرا فقال فقال يا رسول الله اوصني فقال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 فهذه الرواية يعني شاهدة او هي رواية عن ابي ذر رضي الله تعالى عن تؤيد الرواية السابقة نعم هذه الرواية هنا عن معاذ احسن قال وخرج الامام احمد اي في المسند من حديث دراج عن ابي الهيثم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اوصيك بتقوى الله في سر امرك وعلانيته واذا اسات فاحسن ولا تسألن احدا شيئا وانسقت صوتك ولا تقبض امانه ولا تقضي بين اثنين قد مر بنا وصيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما جاءه يستعمله يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره أو أن يبعثه عاملا أو أميرا فقال له انك مرعا فيك ضعف ووصاه بأن لا يقضي بين اثنين وأنه لا يقبض أمانة لأحد نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك وأنه ضعيف فكل من أحس بنفسه بضعف له أن يمتنع قال وخرج يعني الإمام أحمد ايضا من وجه آخر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال إذا عملت سيئة فعمل حسنة فإنها عشر أمثالها ها؟ فإنها عشر أمثالها يعني أن الحسنة عشر أمثال لأن الله يضاعف الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها ولهذا جاء في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أقم الصلاة طرفين طرف نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لذاك قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات يعني ان لا قوله لا اله الا الله افضل ما قال النبيون كما جاء في حديث افضل ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فكلمة لا إله إلا الله هي أفضل الدعاء وهي خير الدعاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنها أحسن الحسنات. قال وخرج ابن عبد البر في التمهيد أي في كتابه الذي سماه بالتمهيد وهو كتاب شرح فيه موطأ لإمام مالي قال بإسناد فيه نظر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 صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من الحسنات قال هي من أكبر الحسنات قال وقد رويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد من حديد بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره بسياق مطول من وجوه لكن يقول فيها ضعفه قال ويدخل في هذا المعنى يعني في شواهد هذا الحديث من حيث الوصية بالتقوى ويدخل في هذا المعنى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق الحديث خرجه الإمام أحمد وابن ماجه. والترمذي وصححه وابن حبان يعني خرجه في كتابه التقاسيم والانواع الذي عرفها بصحيحه ولهذا قال في صحيحه اذا هذه الاحاديث يعني وان جاءت في كتاب الترمذي الا ان لها روايات تعبدها ولها شواهد رويت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير معاذ وابي ذر رضي الله تعالى عنه قال فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده فان حق الله على عباده ان يتقوه حق تقاته والتقوى وصية الله للأولين والاخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأصل التقوى وهنا يبين لنا المؤلف ما معنى كلمة التقوى وما هي التقوى وما حقيقة التقوى قال وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايه تقيه منه يعني مما يخاف ويحذر فتقوى العبد لربه ان يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقايه تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معصيته وهنا يلاحظ الإمام ابن رجب الأساليب التي استخدمت فيها كلمة التقوى يقول تارة هذه الكلمة تضاف إلى الله جل وعلا تقوى الله اتقوا الله وتارة تضاف إلى الذنوب اتق الذنب واتق المعصية فهذه الأساليب المختلفة يعني هل لها ما يبررها أو أنها أساليب ذكرت لتدل على أنه يجوز استخدام هذه الأساليب بأن تضاف التقوى تارة إلى الله لأنه يراد به خشيته وخوفه حيث ان خوف الله تعالى وخشيته غاية وهدف او ان المراد باضافة هذه الى الذنوب يعني على اعتباري ان تجنب الذنوب موصل ل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 وهو أعظم ما يتقى وعن ذلك ينشا عقابه الدنيوي والأخروي قال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الاجلال والاكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوه البطش وشده الياس وشده الباس قال وفي الترمذي يعني وفي جامع الامام الترمذي عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يعني في تفسير قول الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال قال الله تعالى أنا أهل أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها اخر فأنا أهل أن أغفر له سبحانه وتعالى هذا في حالة ما تضاف التقوى الى الله سبحانه وتعالى يعني المراد بها ان يتقى سخطه وان يتقى عقوبته وغضبه اما اذا اضيفت الى العقاب او الى الذم فهي من باب اضافة الشيء الى مكانه قال وتارة تضاف التقوى الى عقاب الله و الى مكانه كالنار او الى زمانه كيوم القيامة كما قال تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني هذا من باب اضافة التقوى الى الى بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو إذا قلنا إلى المكان وإلى الزمان يعني يكون الاستخدام هنا ليس يعني من باب المجاز قال ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشهوات وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات وهو أعلى درجات التقوى قال الله تعالى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 هدى للمتقين ثم بين من هؤلاء المتقون وقال تعالى ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فبين أن من اتصف بهذه الأوصاف كلها قد حقق عليه التقوى قال معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ قال فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له يعني من سمع معاذ من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشر وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. يعني هذا تفسير من ابن ع... معاذ رضي الله عنه وبيان للمتقين وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به يعني ما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير ابن عباس فهو من القول الموقوف وقال الحسن المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما, والتخل والتخليط فيما بين ذلك هكذا فيما بين ذلك النسخة اللي عندنا فيها خطأ ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير وهذا تفسير يعني هذا التفسير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس معناه أن أفعال الطاعات ليست من التقوى وإنما أراد أن يقول إن الاقتصار على أفعال الطاعات فقط سواء كانت واجبة أو مندوبة ليست هي كل التقوى وإنما التقوى أن يوازن الإنسان بين أداء الواجبات وترك له المحرمات لأنه مما هو معلوم أن الإنسان يصبر على أداء الواجبات والصبر على أداء الواجبات يعد أدنى درجات الصبر لكن ما هو أعلى منه ترك المحرمات فإن ترك المحرمات درجة أعلى من درجة أداء الواجبات والدليل على ذلك أننا نرى بعض الناس يعني يلتزم بأداء الواجبات كالصلوات والصيام وصن الفرائض لكنه مع ذلك قد يرتكب بعض المعاصي بدعوى أنه لا يستطيع أن يتخلى عنها والتقوى أن يجمع بين الأمرين بين أن يلتزم بأداء الواجبات وبين أن يلتزم بترك المحرمات ما النشان نحن عندنا مما درسناه ومستقر استقر في عقيدة اهل السنة والجماعة ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فهذا منهم في شل اشكال قوله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وقوله لن تراني وما الى ذلك هذا محمول على الدنيا واما الاخره فاحكامها تختلف. لانه سبحانه وتعالى يتجلى لهم فلا يحتجب عنهم وانما يحتجب الله يوم القيامه عن الكفار كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سوره المطففين في سوره المطففين كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون فقد أخبر الله تعالى أنه يحتجب عن الكفار ومن القيامة ولذلك هؤلاء المتقون عندما يسأل الله عنهم أين المتقون فإذا قاموا تجلى لهم سبحانه وتعالى فيرونه ولا يستتر منهم ولا يحتجب منهم وإنما يحتجب الله سبحانه وتعالى عن الناس بل عن المخلوقات في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيتهم كما جاء في ما هو معروف في مذهب آل السنة والجماعة إن لله حجابا من نار أو حجابا من نور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه منتهى إليه بصره وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى لما سأله موسى قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني فإنما امتنع الله سبحانه وتعالى عن ان يراه موسى لان موسى لا يطيق الرؤيه والدليل على ذلك هو ما جاء في اخر الايه وهو قوله سبحانه وتعالى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني قال وقال طلق بن حبيب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 حتى يترك بعض ما يرى انه حلال خشية ان يكون حراما كما جاء في الحديث المشهور ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال حتى يترك بعض ما يرى انه حلال خشيت ان يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام فان الله تعالى قد بين العباد الذي يصيرهم اليه فقال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيء من الشر ان تتقيه مهما كان يسير وقال الحسن يعني البصري ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام يعني من باب الورع وقال الثوري يعني سفيان انما سموا متقين لانهم اتقوا ما لا يتقى يعني تركوا الشيء الذي ليس في الاصل ان يترك لكنهم تركوه تطلعا لما عند الله وقال موسى بن اعين المتقون نزهوا المتقون تنزهوا عن اشياء من الحلال مخافه ان يقعوا في الحرام فسماه الله متقين على يعني يقول هنا الإمام ابن رجب وقد سبق حديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأسه وحديث من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه يعني سبق وقال ميمون بن مهران المتقي اشد محاسبه لنفسه من الشريك الشحيح بشريكي لانه كما يخشى ان يضيع حقه عند شريكه يحرص على الا يتسرب اليه شيء مما لا يملكه